مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اهل الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك لانهم شانق الله ورسوله ومن يشا او تركتموها قائمه على اصولها او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما اتا الله على رسوله منهم فما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 للقرا فلله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء انكم وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب وللفقراء جِرَانَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باؤهم بينهم شديد باؤهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتات ذلك بانهم قوم لا يعقلون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 فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وتتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم ان فتروا اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نجربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم